اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وذارك لنا في ما اعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك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 اللهم قسم لنا من خشتك ما تحول به بيننا ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به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 هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل الله لنا الجنه دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم سفاءهم اللهم هيئ للمسلمين قادة صالحين وعلماء ناصحين ودعاة مخلصين وشبابا مهتدين اللهم نادر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه, يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا عزيز يا حكيم الله اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا والوالدين والزوجاتنا ولجميع الرحامنا ولمن احسن فيك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 ك رحمة إنك أت اللهاب ربي نغفر لنا ذنوبنا ربي نغفر لنا ذنوبنا وإصرعنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا القوم الكافرين اللهم انصر المجاهدين